والذين يموتون ويسرفون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها من الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء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 وإذا كان أنثى فبعد أربعة أشهر فجعل ذلك عدتها وزيد عشرة أيام استظهارا وتخصيص العشرة من زيادة لكونها أكمل الأعداد وأشرفها نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 واعلموا ان الله غفور حليم ولا اثم عليكم في التلميح بالرغبه في خطبه المعتده من وفاه او طلاق باء دون التصريح بالرغبه في ان يقول اذا انقضت عدتك كيف اخبريني ولا اثم عليكم فيما اخفيتم في انفسكم من الرغبه في نكاح المعتده بعد انقضاء عدتها علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباه لكم التلميح دون التصريح واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعليل، ولا تبرم عقدة النكاح في زمن العدة واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاهذروه ولا تخالفوا أمره وأعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تسردو لهن فريضة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 وَإِنْ طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن وقد فرضتم لهن فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا, إلا أن يعفون أَوْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا ان يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات أو يسمح الأزواج أنفسهم ببدل المهر كاملا لهن وان تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته ولا تسركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام وأقول الاحداد ان تجتنب المرأة الأشياء التالية اولا لباس الزينة فلا تلبس ثوبا يعد زينة الطيب بجميع أنواعه الحلي بجميع أنواعه اللا تخرج من البيت إلا لضرورة التجمل والتكحل من الفوائد أيضا معرفة المؤمن بالطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده لا لابد ان يعلم أن الله رقيب عليه الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب وأن يكون العفو والمسامحة أساسة تعاملهم فيما بينهم تم هذا الورد بحمد الله تعالى ولكن نقف عند قوله واعلموا أن الله غفور حليم حينما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه واعلموا أن الله غفور حليم هذه الآية من آيات الترهيب وهي من أشد الآيات في كتاب الله تعالى وهي تذكرنا بما جاء في سورة الطارق في قوله يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى وجوه يومئذ مسترى ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة ففي الدنيا يكتم الإنسان كثيرا من الأمور ولا تظهر عيانا للناس وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية والحقائق مكشوفه يقول عبد الله بن عمر يبدئ الله تعالى يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه يعني من أدى الفرائض كما أمر كان وجهه مشرقا مستنيرا يوم القيامة ومن ضيعها أو انتقص منها كان وجهه أكبر ولذا قال ابن عربي قال مالك في رواية أشهب عنه وسأله عن قوله يوم سبل السرائر أبلغت أن الوضوء من السرائر قال قد بلغني ذلك فيما يقول الناس فأما حديث أخذته فلا والصلاة من السرائر والصيام من السرائر ان شاء قال صليت ولا نصلي ومن السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تختبر سرائر العباد فيظهر منها يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين الناس من الفرائض التي كان الله أزمه اياها وكلفه العمل بها يوم تبل السرائر أي تكشف ضمائر القلوب في النيات ومسرورات الأفعال وهي جمع سريرة بمعنى مسرورة وكأن الإنسان يسر بمسروراته وخواطره وكشفها إظهار الحسن والقبيح لصاحبه والتميز بينهما ليحاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر وتب لا تختبر وتبشف والسرائر ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخفى من الأعمال وذلك يوم القيامة وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث وعن الحسن البصري أنه سمع رجل ينشد سيبقى لها في مضمر القلب والحشاء سريرة ود يوم تبلى السرائر فقال ما أغفله عما في والسماء والطارق إذن يوم تبلى السرائر أي يكشف عن النيات التي بها تعبدهم الله فيما فرض عليهم ونهاهم عنه وأعمال العباد يوم القيامة موقوفة على مقاصدهم ولقد كان الربيع يقول السرائر التي تخفى على الناس هي لله بواد التمسوا دواءهن ثم يقول وما دواءهن هو أن يتوب ثم لا يعود حتى قال السهل آلة الفقير ثلاثة آلة الفقير ثلاثة أشياء أداء فرضه وصيانة فقره وحفظ سره إذن في الآية أن الله يفضح العاصي بما كان يسر من معاصيه وفيها أنه يظهر سر كل إنسان ويبدو أثره على وجهه إذن أيها الأخوة هذه الآية نقف عندها كثيرا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وما أحسن قول ابن كثير. حينما قال في ق... قال وقوله أعلم أن الله يعلم ما في انفسكم فهذروا قال توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ثم لم يؤييسهم من رحمته ولم يقنقهم من عائده فقال واعلموا أن الله غفور حليم فهذه الآية التي ختمت فيها الآية الخامس والثلاثة بعد المئتين قف عندها طويلا وتأملها كثيرا وراجع ما فيها كثيرا عسى الله أن يرحمنا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته